وَقَدَ كَفَروا بِمَا جَ أَكُمْ مِنَ الحَّ خِجونَ الرَّسمُ ول وَإِّكُمْ أَن تُؤ مِنوا بالِاللهِ رَبِّكُم إنكُ تُمْ خَرَجَة جِهادًا فِي سَبِيلي وَبَتِ غَ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 يَصْطَفُكُمْ يكُوا لَكم أَعْدَ أَو وَأَبَسُقُون إلَيكُم أَدَهُم وَأَلسِنَتَهُ بِالسُون إِووَدُّ لَ تَكفُرُونلَ تَم فَعكُمْ أَرحَامُكُمْ وَلَا أَولادُكُمْ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 فَرن بِكُمْ وَبَدَا بَينَناَا وَبَينَكُم العدَوَةُ وَالْبَغْضَأَبَدًا حَت تُؤنِنوا بِاللهِ وَوحدَهُ إِلَّا قَوْلَ إبرهِي مَ لِأَبِيهِ لَ أَستَغْفًِا إللاا قَولَ إِبرهِيمَ لِأَبِيهِ لَ أَسَغْفًِا لََ وَمَا أَمْلِكُ لَ مِنَ اللهَّهِ مِنْ شَيْ رَبَّّنَا عَلَكَةَ وَكلناَا وَإِلَكَ أَنَبَنَا وَإِلَكَ الْمَصم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 يهََّ نَ آممَنُوا إِذَا جَ أَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجَِاتِم فَمْتَحِنُهُ اللهَّهُ أَلَمُ بِإمَانِهٍ فَإِنَّ عَِمْ تُمُهَُّ مُؤْمِنَاتِم فَلَا تَرْجِعُهَُّ إِلَكُففَّ لَا هُنّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن مَّالِهِمْ فَاقْتَنُوا بِهِ رِضْوَانًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 وَإِنْ فَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَتُهُمْ فَآتِ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا الله الذي أنتم بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وَلَا يَقُتُ الْ النَّأَولادَهُ وَلَا يَأتينَ بِبُتانِي يَفْتَرينَهُ بَيْنَأَديهَِّ وَأَْرجُلِهَِّ وَلَا يَعصينَك وَلَا يَعْصينَكَ فِي مَرُوفِ فَبَ يَعهَُّ وَاسْتَغْفِر لَ اللهَّ إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب